واذا في ليلة كفر, الغمام... كفر الظلام غمامها زين او كفر السماء غمامها في ليلة كفر السماء غمامها يعني الغمام غطى السماء يعني كل غيم غيمة فالتك الكفر هو التغطية ومنه يمكن الكفر هذا اللي احنا نتغطى فيها الكفر <تصفيق> يمكن من هذا بعد ما يمكن من عندنا الشاهد ان كفر الشيء يغطاه وذاك سمي الزراع كفارا يقال للزارع كافر زين كما قال يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار الكفار هم الزراع يكون يسمى كذا انه يغطي البذر يغطي البذر وفي الاصطلاح هو عدم الإيمان عدم الإيمان قال الكفر الأكبر تكذيب واستحلال واستكبار واعراض وشك وغير ذلك هو الكفر بشكل عام أهل العلم يقسمونه إلى أربعة اقسام كفر اعتقاد وكفر قول وكفر فعل وكفر شك كفر في الاعتقاد وكفر في الشك وكفر في القول وكفر في العمل وسيأتي ذكر أمثلة على كل حال على أنواع الكفر التي ذكرها المؤلف وننبه عليها أيها اعتقاد وأيها شك وأيها قول وأيها فعل قال حكمه شرك أكبر مخرج من الله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 هذا الكفر القولي الكفر القولي ومنها أن ينكر شيئا ثابتا في القرآن الكريم يقول مثلا ما في كتب سابقة ما في ثورات ما في انجيل كلام فاضي أو واحد ينكر مثلا يعني قرأته لاحدهم طاحسين ذيب معروف يقول للقرآن أن يحدثنا عن ابراهيم وإسماعيل وأنهما بنيا البيت الحرام ولكن ليس بالضروره أن يكون هذا الأمر قد وقع هذا كفر تكذيب هذا كفر تكذيب لله سبحانه وتعالى لكن تاب ولا ما تاب أمره إلى الله لكن الكلام نحن نتكلم عن الكام وليس عن الشخص الكلام كفر تكذيب لله يقول الله يقول صح قال في القرآن واذي يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيله مو بالضروره أن هذا الأمر وقع هذا كفر تكذيب كذلك أن الإنسان يعني يصحح أديان الكفار يقول يهود على خير النصارى على خير المجوس على خير مثل ما أنت يعني ترى أنك على الحق هم يرون الحق وأنا أرى ان الكل على حق ما في الكل على حق إن الدين عند الله الإسلام ومن غير الإسلام دين فليقبل منه فمن صحح أديان الكفار فقد كفر هذا أيضا من الكفر القولي كذلك ما قال بردة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او بتحريف القران هذا كفر كذلك ان ينكر المباحات يقول اللحم حرام النوم حرام الزواج حرام مثلا مطلقا هكذا لا يقول من شخص معين مثلا بظروف معينه لا مطلقا هكذا يحرم ما احل الله الله سبحانه يقول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله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 انما الخمر والميسر والأنصاب والازلام ريتس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم إنما انما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر يصدك عن ذكر الله وعن الصلاه هل انتم منتهون والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله في الخمر عشرة وغير ذلك وأجمعت الأمة على تحريمه ياتي انسان يقول الحلال هذا كافر أو يقول والله انا ما ادري حلال ولا حرام اشك هذا كافر كذلك لا يجوز فهذا يدخل في كفر الشك وكفر الاعتقاد نعم قال كفر الامتناع والاستكبار كفر الامتناع والاستكبار الإنسان يتكبر عند الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى وجعلوا بها واستيقنتها أنفسهم وجعلوا بها واستيقنتها من شو ؟ ظل منه علوه فاستكبار والله تبارك يقول الإبليس ما منعك ان ترجع لما خلقتك استكبرت ام كنت من العالي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 سبحانه وتعالى وأرحم بهم منا جل وعلا فلا تسوي نفسك انت الرحيم الغفور وان الله بيظلمهم انه كذا ما يجوز هذا الكلام فالانسان حاول دائما يتذكر أنه لا يوسوس له الشيطان بحيث يعتقد انهم سيعذبون ان الله ظالمهم لا لا تعتقد هذا العقل انتبه من هذا الأمر كذلك الاعراض كفر الاعراض الحقيقه الاعراض فيه تفصيل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 كذلك وقال لا تسمعوا لهذا القران والغو فيه طيب هذا اعناد هذا كفر لكن لو صار اعراض تدينا اعراض تدينا كيف يعني لو جاءك واحد قال لي يا اخي انت اشترك ان الاسلام حق مثلا اقرا التوراه اقرا الانجيل اقرا كلام المجوس اقرا كلام البوذيين اقرأ وبعدين اتخذ قرارك وين الحق؟ لا يوجد بعد الحمد لله أنا مقتنع زين أموري طيبة وكذا وكذا هذا إعراض لكن إعراض تدين هل يسمون إعراض تدين كذلك لو فرضنا أن أحدا على بدعه مثلا وجيت انت تنصحه قال لك لا ما بأسمعها ما يبي يسمع تدينا يرى أنه على الحق ومحذرين قال لا تسمع غيرك مثلا فهني هذه المسائل القلبية الله اعلم بها سبحانه وتعالى هل أعرض تدينا أو اعرض عنادا وكبرا هذا بين وبين الله سبحانه وتعالى لكن الشاهد من هذا ان الاعراض نوعان اعراض تدين واعراض عناد والله اعلم بحال هذا الانسان فالمهم إذن عندنا كفر شك يقول والله ما ادري في جنه ونار ولا لا والله متشكك كانه. مثلا انا والله شاك محمد رسول ولا ما هو رسول هذا كله كفر شكي كفر اعتقادي ان يعتقد ان الله ظالم والعياذ بالله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 قال النوع السبع كف النفاق النفاق اصله من النافقاء والنافقاء اسم من اسماء اليربوع اليربوع يقال له نافقاء ليش يقال له نافقاء لانه يحط أكثر من جحر فكان هذا المنافق له اكثر من وجه واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمننا واذا خلو الى شياطين قالوا اننا معكم انما نحمسزون فلا اكثر من وجه كذلك النافوقاء وهو اليربوع له أكثر من جحر فيفت تسكرت عليها وطلع منها، سكر عليها وطلع منها، فسمي نافوقاء، سمي نافوقاء، فوأخذ النفاق من هذا، فالنفاق النفاق إذن هو يعني إخفاء شيء في القلب غير الذي يظهره، واصطلاحا أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر.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 العام من مثل يهود النصارى المستشرق اللي يطعن في الدين ويطي الشبهات وكذا فأيضا هؤلاء يتفوتون يعني في العذاب عند الله تبارك وتعالى ماتوا على ما هم عليه النفاق الأكبر الاعتقادي كما قال الله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله يشهد إن المنافقين لكاذبين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 هي من اعمال الكفار من اعمال الكفار لا يعملها المسلمون لكن لو عملها مسلم نقول تشبه بالكفار لكن لا نقول انه كافر خرج من الملة حتى يأتي بالنواقظ الكفر الاكبر اللي ذكرنا قبل قليل او النفاق الاكبر اما اذا فعل افعل المنافقين او فعل افعل الكفار فنقول فيه خصلة من خصال المنافقين فيه خصلة من خصال الكفار وهكذا يعني الان في مسلمين اتتجدون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 خلصت <تصفيق> عندك أكرهت سبني ظلمني واضح لا لا نقول هذا الفعل فعل الكفار قتاله كفر وقتله كذلك لكن لا يكون كافرا انه يكون فعل فعل فعل الكفار فعل فعل الكفار ولكن لا يكون كافرا به أحد عنده سؤال على هالباب طيب نعم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 الرياء يدخل في النفاق الاصغر نعم الرياء يدخل في النفاق الاصغر طيب بعد ذلك الفصل الثاني العبادة واتخاذ الشرك فيها تعريف العبادة قال العبادة التذلل احنا نقول طريق معبد يعني مذلل يعني مجهز للمشي عليه معبد بعير معبد اي مذلل يطيعه وهكذا وفي الشر اسم جامع لكل ما يحبه الله يرضاه من الأقوال والأعمال الظاهر والباطن هذا تعارف بن يون أفضل تعريف يجمع كل شيء يقول اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة اسم جامع العبادة لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الأقوال سبحان الله الحمد لله شاتا لا إله الا الله الدعوة إلى الله الأمر المعروف النهي عن المنكر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 الإيمان هذه كلها أعمال أخبار أعمال قلوب ويقول أهل العلم أعمال القلوب أعظم عند الله من أعمال بدل أعمال القلوب أعظم من أعمال بدن والتقوا والتواكل والخشية والخوف والمحبة هذه كلها أعمال قلوب أعمال القلوب أعظم عند الله من أعمال البدن وكلها عبادة تدخل في العبادة شرط العبادة قال عبادة حتى تقبلها شرطان الاخلاص والمتابعه يقول الله تبارك وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا صلوات الزكاه ذلك الدين القيمه فلا بد من الاخلاص حتى تقبل كل عمل لا يخلص فيه الانسان لله لا يقبله الله سبحانه وتعالى واذاك يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي انا بريء من كل عمل يقول عفوا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 لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا اذن لماذا امرنا بعبادتي يحب العباده يحب ان يحمد يحب ان يشكر لكن مو محتاج نفرق بين الله, أو الله تبارك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لانه يحب ان يحمد يحب ان يعبد لا انه يحتاج ان يعبد او يحتاج ان يحمد سبحانه وانما يحب ذلك سبحانه جل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 أبدا لا يقبل الله عمل حتى يكون مشروح عن إما مشروح في الكتاب وإما في السنة. من ألف عبادة، من ألف عبادة اللي يسمونها البيدة، لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. واحد ابتدع عبادة من عندي نفسه مرفوضة. ليش؟ ما شرعته مو على كيف تعبدني؟ تعبدني باللي أنا أبيه. يقول الله سبحانه وتعالى. مو تلف على كيف تعبدني باللي أنت أبيه. شوف وتعالى الله عز وجل مثلا أنت لو تصير موظف في شركة. يقولك نبي نكتسي واحد اثنين ثلاثة يقول لا لا لا بسوي لكم شيء ثاني ما هو كيفك حنا مضفيلك حنا نقولك شنبي حنا اللي نعطيك معاش حنا نقولك سو كذا سو كذا مو ترجع تألف على كذا لا, لا لا هذا أحسن يا عمي برا ما على كيفك كذلك هنا وتعالى الله عن المثل سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول لا تعبدني إلا بما شرعته لك لأن هذا يرضيني هذا ما يرضيني أنت ما تعرف أنا أعرف والرسل هم اللي يبلغون عني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 ما ثبت انه عباده يقول فصرفه لغير الله شرك اكبر ما ثبت انه عباده فصرفه لغير الله شرك اكبر ذكر انواع من العباده منها الدعاء قال وينقسم الى قسمين دعاء عباده ودعاء مساله الدعاء نوعان اما ان تدعو الله تعبدا وإما ان تدعو الله تبشي تبشي الدعاء العباده صلاة دعاء عبادة الصيام دعاء عبادة يقول اهل العلم زين وايضا دعاء العباد لما يكون الانسان يدعو الله تبارك وتعالى مثلا للمسلمين مثلا اللهم احفظ اخواننا المسلمين في كل مكان مثلا حتى لغير المسلمين مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الطفيل بن عمرو رضي الله عنه طفيل بن عمرو من اوائل المسلمين من دوس هو من اليمن جاء الى مكه زائراً لمكة كانوا يعظمون مكة أهل الجاهلية فخوفوا أهل مكة لانه سيد من سادات قومه من دوس فلما دخل مكة قالوا له احذر هذا الرجل لا تسمع له يحذرونه منه يساله سلم هذا ساحر هذا يفرق بين المرء وزوجه يقول فما زالوا بي يعني يحذروني حتى خفت منه فأخذت كرسفاً يعني قطن وحطيته بذوني عشان ما اسمعه يقول فأراد فأبى الله إلا أن يسمعني ذين سمعت ذين فرحت له نزعت هذا القطن قلت والله إني يعني أنا شاعر وسيد وساد قومي احط قطع عشان ما أسمع ليش أسمع إذا عنده حق تبعته إذا عنده باطل رديت عليه وعني جاهل انا فنزع الكرسف وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن قومك حذروني منك فماذا عندك؟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 رفضوا الإسلام فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان إن دوسا عصتني يعني ما رضوا يسلمون فدعو عليهم فرفع النبي يديه وقال اللهم اهدي دوسا فدعا لهم هذه عباده انك تدعو للناس بالهداية حتى لو ما هو شيء محتاج وفي دعاء المسألة اللهم اغفر لي اللهم يسل لي أموري اللهم اغنني بفضلك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك اللهم أهدي والدي، اللهم أهدي أولادي، اللهم أصلح لي زوجي، اللهم أغلني من فضلك، اللهم يسر لي أمري، اللهم نجحني في الأمر الفلاني، اللهم أسألك الجنة، اللهم نادك النار هذا دعاء مسألة، هذا دعاء مسألة. في شيء بالك تبيه. أما إذا ما في شيء بالك، الله من عليك بالنعمة والحمد لله أمورك طيبة وهذا تلي. أدعو أيضا. الشدوع بس ما ما ب شيء. أدعو دعاء عبادة. دعاء عبادة. ادعو الله تبارك وتعالى ان يوفقك ويسر أمرك عموما عمو طيب وزيلكم فضلة وادعو للمؤمنين وادعو لولاة أمور المسلمين وادعو للكفار ان الله يهديهم ودعو لهم بالجنة تدعو لهم بالهداية يجوز تدعو للكافر بالهداية ما في بس أبو هريرة رضي الله عنه جاء إلى النبي وهو يبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك قال أمي اسمعتني كلاما سيئا يعني امه كافره ما قال اسمعتني كلاما سيئا فدعوا الله لها فرفع النبي يديه قال اللهم اهد أم ابي هريره وحببها وابنها للمؤمن وحب المؤمن فيهما طيب وحببها وابنها للمؤمنين يقول ابو هريره فرجعت الى البيت و الباب موصد فاردت ان فقالت مكانك لا تدخل وسمعت صوت الماء ثم اذنت لي فلما دخلت فاذا قد اغتسلت فقلت اشهد الله لا اله الا الله اشهد محمد رسول الله فالنبي دعاه وهي كافرة صلى الله عليه وسلم فلا مانع ان يدعو للكفار بالهدايه نعم دعاء غير الله دعاء غير الله قسمه المؤلف الى اقسام طيب شوف الوقت يا نعم هذه الأقسام قال دعاء غير الله اقسام القسم الاول ان يكون المطلوب لا يقدر عليه الا الله واحد يدعو واحد يقول اسالك الجنه ابي عيال واستعلي في رزقي يعني هذا اللي عمري هذه امور لا يقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى فلو سئل غير الله هذه المساله هذا كفر لانه اعتقد ان هذا على كل شيء قدير والذي على كل شيء قدير هو الله وحده سبحانه وتعالى طريقه الطلب كمال الذل وال يعني والاعتقاد ان هذا الانسان يعني يتذلل له كما يتذلل لله سبحانه وتعالى هذا ايضا كفر ما يجوز التذلل لله سبحانه وتعالى يعني هذا حالة حالك بشر مثلك هو محتاج فما يجوز التذلل للبشر كالتذلل لله سبحانه وتعالى يعني او الخوف منهم اكثر من يخاف من الله يعني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 ان يكون المدعو بعيد عن الداعي يعني انت قاعد بالكويت واللي قاعد تدعو مثلا بالسعوديه يقول يا فلان ساعدني مغرز يا فلان عندي امتحان مو عارف اجاوب ذكرني شو عالم الغيب والشهاده الله لله على فلما يعتقد الانسان إن غائب عنه ان الان يسمعه ويستجيب له حتى لو في حيل يعني ولا بالسعوديه يقول كذا هذا كفر لأن نعتقد ان غير الله عالم الغيب والشهاده وهذا لا كفر مخرج من الله كذلك ان يدعو الغير مع اعتقاد انه يستقل في ايجاد المطلوب يعني يمكنه هذا اللي ندعوه كلهم اسباب يعني واحد توسط لي شغلني اعطي فلوس هذا سبب في النهايه الله هو الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى فلا تعتقد انه يعني يملك هذا الامر خاصه مثل المرأة تعتقد في الطبيب أن هو اللي يرزقها العيال مثلاً سرع تعتقد بهذا الطبيب مثلاً أو كذا هذا سبب مجرد سبب لا نعطي السبب أكبر من حجمه أن يكون الدعاء بدعياً بجاه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سألوك بجاه محمد أو كذا بدعي هذا ليس كفرا كفر أصغر يعني ليس كفراً مخرج من الملة هذا بدعي هذا يسمى دعاء بدعي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 الميت هل يسمعك أو لا يسمعك هذه مساله مهمه جدا الأموات هل يسمعون الأحياء يعني عندما نذهب المقبرة مثلا ندعو للميت خلنا نقول الزيارة الزياره الشرعيه انت راح تدعو دعاء زياره زين تدعو للأموات والمسلمين وكذا زين فهل يسمعك الميت او خلاف بين اهل العلم هل يسمع او لا يسمع في خلاف بين أهل العلم بعضهم يقول يسمع بعضهم يقول لا يسمع مو هذه القضية قضية يستجيب يعطيك شيء يساعدك بشيء لا هذه هذا الفيصل أما قضية يسمع ولا ما يسمع قد يكون يسمع لكن قضية إنه يستجيب لك لا هنا انقطع له انقطع الحياة خلاص تماما وما يقدر حق نفسه يقدر لك أنت زين يعني لما حق واحد قاعد يغرق يقول الحقني خلفك نفسي أنا الحقك هذا كذلك ما يقدر هذا هذا خلفك نفسي أنا مق قبر الحين أنا شو ساعدك حياتي انتهت شوفوك شو أنا ساعدك يعني ما عندي أي إمكانية إني أساعدك أنا ميت بقبري شو أنا ساعدك فدعاء شيء وسماع شيء آخر فقضية يسمع أو ما يسمع هذا وارد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن الكفار من أهل بدر قام النبي عند البئر التي دفنوا فيها قليب وقال قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا حاشيهم هم مدفونين أو مقضطين بالجليب فقال عمر يا رسول انما هم أموات قال والله ما أنت بأسمع لي منهم يعني يسمعون يسمعون وكذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يسمع قرعا عالي القوم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 ما يعمل لك شيء أبداً ما هو حولك يعني هو الآن إما في نعيم وإما في عذاب هذا الميت طيب فهذا من الدعاء البدعي ان الإنسان يطلب من الميت أن يشفع له أما أن يسأل الميت يقول ساعدني اغفر لي هذا الشركة كبير وعياذ بالله أن يدعوه من دون الله سبحانه وتعالى طيب نقف عند موضوع التوسل الله أعلم وصلى الله وسلم حد عنده سؤال ولا نقرأ الأسئلة المكتوبة؟ طيب شوف الأسئلة المكتوبة. المسح الجورب الشفاف الذي يرى ترى القدم من خلاله للنساء. كل ما ثبت يعني في عرف الناس أنه جورب يجوز مسحه. كل ما ثبت في عرف الناس أنه جورب. فإنه يجوز المسح عليه ولكن الافضل الجارب الشفاف الحريري ما يمسحون عليه للخلاف بين اهل العلم لكن الصحيح انه يجوز هل يجوز المسح على الجراب الشفاف نفس السؤال اذا نقض وضوئي وأريد ان اجدد الوضوء وكنت حاطه مكياج امسح المكياج وأجدد وضوئي واتوضا وانا حاطه مكياج لا تجديد تجديد الوضوء المهم ان تغسل هذه الاعضاء الاربعه الوجه واليد الى المرفق ومسح الراس والرجلين لابد إذا ما غسلت ما يعتبر وضوء إذا ما غسلت هذه الأربعة لا يعتبر وضوء فكيف تجددين جددين ما تجددين كيف تجددين المهم إذا جددتي لابد أن يصيب الماء هذه الأعضاء الأربعة طلب مني أن أكتب دليلا من القرآن في الامتحان وأنا لم أكن متأكدا من الآية جيدا كتبتها ثم وجد أنها خطأ فألو عليها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 إذا انتقضوا الوضوء نزعت الخوف هل يجب أن أمسح على الخوف مرة أخرى؟ لا إذا انتقضوا الوضوء وبعدين لبس الإنسان بعد المسح ما يجب أن يمسح عليه قلنا هل نية رفع الحدث وضوء تغني عن نية استباحة العبادة؟ نعم واحدة إما هذه وإما هذه هذا معنى النية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 ثم يلبس الخف او الجورب فوقها بعد ذلك المسحه يكون على الجبيرة نفسها نعم هل عمل تحليل السكر ينقض الوضوء لا خروج الدم لا ينقض الوضوء خروج الدم الذي ينقض الوضوء الذي هو من القبل والدبر أما اما خروج الدم من الاصبع من الكتف من اليد من هذا لا ينقض الوضوء هل يجوز صلاه الظهر بوضوء سنه الضحى نعم يجوز المهم على, المهم على وضوء. من على وضوء. منهم أهل الكثرة الفترة يمكن قلنا الفتره مو الكثره اسبوع الماضي أهل الفترة كل من لم يصله الإسلام الصحيح أهل الفترة على الصحيح هم كل من لم يصله الإسلام صحيح يعني وصله الإسلام مشوه وما استطاع أن يعرفه وكذا يعد من أهل الفترة أو هم هي تطلق هذه كلمة أهل الفترة. هم الذين عاشوا في زمن بين النبيين لم يصلهم نبي يعني لم يبعث إليهم نبي هل يجوز جورب الشفاف هل يتأخير صلاة العشاء لقبل الفجر والتأخير للمعذور فقط العشاء سياتينا الكلام عليها إن شاء الله في مواقيت الصلاة لما تكعمل مقتلات في درس الفقه إن شاء الله تعالى يأتي الكلام عن صلاة العشاء متى يبدأ وقتها متى ينتهي وقت صلاة العشاء يبدأ بغياب الشفق الأحمر وقت صلاه العشاء اذا كسموه صلاه العتمه يعني لما يغيب الشغل الاحمر تصير ظلمه زي زي يسموها صلاه العتمه فهنا يدخل وقت صلاه العشاء اما انتهاء صلاه العشاء مساله خلافيه اكثر اهل العلم يرون ان صلاه العشاء لا ينتهي وقتها الا مع اذان الفجر الثاني يعني يستمر وقت العشاء الى اذان الفجر الثاني اللي هو الفجر الصادق فاذان الفجر صلاه الفجر يستمر وقت العشاء لذا هذا قول جماهير اهل العلم وذهب بعض اهل العلم إلا أن وقت العشاء ينتهي مع منتصف الليل، وبعضهم من قال ينتهي مع ثلث الليل الأول، ومسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعال أن وقت العشاء يستمر إلى صلاة الفجر. بل كل صلاة لا ينتهي وقتها إلا بالخروج صلاة التي بعدها، إلا صلاة الفجر ينتهي وقتها بطلع الشمس، فالظهر تستمر إلى أذان العصر، والعصر إلى أذان المغرب، والمغرب إلى اذان العشاء، والعشاء إلى أذان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 أخر الظهر الى قبل ليس الساعه 3 مثلا يصلي ولا ما يصلي يقول يصلي طيب بس انتهى الوقت لا ما انتهى الوقت لا هذا العصر اداء ولا قضاء لا اداء كذلك العشاء لو واحد مثلا تعمد ما صلى العشاء للساعه 1 بالليل يصلي ولا ما يصلي الذي يقول انتهى وقته يقول ما يصلي مفروض انتهى وقته وخلاص شو تصلي راح عليك خلاص مثل لو واحد اخر الظهر لين ادى العصر يقول يصلي الظهر الخاص ليش ما صليت قالت شديد. أخرت. قلت كذي اخرته قلت اصليه مع العصر لا مو بكيف تصلي مع العصر طافت عليك خلاص واحد واضح ولا لا ولو صليتها مو مقبوله اصلا مثلا طيب طيب لو اخر العشاء للساعه 1 هل يقال له كما يقال لمن اخر الظهر حتى دخل وقت العصر او من اخر الفجر حتى طلعت الشمس مثلا لا وإذاك لو وهنا الفيصل لو المرأة طهرت من حيضها ساتسعى الصبح مثلا هل تطالب بصلاة الفجر لا تطالب لأن خرج وقت الفجر ما تطالب بصلاة الفجر تطالب بماذا صلاة الظهر والعصر وانت ماشي طيب لو طهرت من حيضها سوحت بالليل هل تطالب بصلاة العشاء الصحيح تطالب وصل العشاء وفي مسالخه هل العشاء والمغرب ولا بس العشاء العشاء به فقط والله اعلم لكن الشايده من هذا انها لو طهرت الساعه واحدة لين تصلي العشاء لكن لو طهرت الساعه 9 صباحا لا تصلي الفجر لماذا مو في وقت الفجر انتهى بينما وقت العشاء مستمر الى اذان الفجر هذا الظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى والمسا كما قلت يا خلاف تفضل وقت ضروره طبعا هم عد هذا موضوع ثاني تقسيم الأوقات يخص العصر يسمون وقت استحباب وقت كراهه وقت تحريم لكن في النهايه اللي وقت الاستحباب اللي هو قبل ان يصير ظل الشيء مثله طيب وقت كراهه إلى أن تصفر الشمس وقت تحريم عندما تحمر الشمس لكن في النهايه اداء او قضاء هذا الكلام هنا سواء قلنا ضروره او غير ضروره انه اداء هنا طيب والله اعلم وصلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير الله يحفظكم